وهل أتاك حديث موسى إِذْ رأى نارا فقال لِأَهْلِهِمْ كثوا إِنِّي آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أَوْ أَجِدُ على النار هدى فلما أَتَاهَا نودي يا موسى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 قال هي عصا يأتوك عليها وأهش بها, على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها ما أرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقيها فإذا هي حية تسعى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 قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى <تصفيق> الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء أنفأخرجنا به أزواج فأخرجنا به أزواج من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم, وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لنؤثرك نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا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 والله خيره وابقى إنه من يأت ربّه مجرما فإن له جهنم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 كلوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطَغَوْوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ومن يحلل عَلَيْهِ غَضَبِي فقد هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لمن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هَتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من اسفاه انما الهكم الله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 قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فَمَنِ اتبع هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 وأبقى. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا وَلَوْ ولولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى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 فاصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْرِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا